لَهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خلقناكم. إِ قَلَكُكُمْ مِ تُعَابِ سُمَّ منن نُطُفَةِ سُمَّ مِن عَلََة صَُّ مِ مُدْغَةٍ مُخَلقَت وَغَيْرِ مُخَلقَة لِنُ بَيّينَ ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يود إلى أرضي العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء تزت وربت وأنزلت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 فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينِ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدِ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 من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء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 وَوحَِّ لَ الأعامُ إِلاا ما يُت لا عَكمُ فَجبُ الرجِسَ منِ الأوثَان وَجدنب قَ الزور هنا ف لللهِ غير مشركينَ بهِ ومن يشرك بالله فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب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 والبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ سَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرَ أَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور أُذِنَ للذين يقاتلون بانهم ظلم وان الله على نصرهم لقدير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 وَلَا يَنصُرُ نَصْرُ اللَّهِ مَن يُعَادُونَهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِمَّا كَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 والَّذينَ كَفَغ وَكَذَّبوا بآياتِنَا فَأُولائِكَ لَهُم عَذاَابُ مُهين والَّذينَه جَرُوا فيِي سَبيل اللههِثُم م قُتِلُ أَوْماتُ لا يَرزقَّهُم اللهَّ رِزقًا حَسَنَ وَإِنَّ اللهَّه لَ خَيرُ الرازِّين لا مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور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 يكادون يَسطُونَ بالذين يتلون عليهم آياتنا قُلْ أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له